هو الذي جعلكم صلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتاب فهم على بينة منه بلَيَّدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَلَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ غفورا وأقسموا بالله جهدا ألمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهزى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا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 إنه كان عليما قديرا